122. 123. 124. 125. 126. 126. 137. 138. 149. 159. 151. 161. 162. 162. 162. 163. 164. 174. 164. 164.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 وعندهم قاصرات الطرف عين كأنه نبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قريب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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَرَضُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعْلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجْدُنِ إِنَّ شَأْ أَلَّا هُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ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 ومن زريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين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 Wada Allah, wainnahu mukathibun. Asfar al-banat' alal baniin. Malakun, kifah ta'kumun? Athalah tazkroon? Am lakum sultanun mubin? Fa'atu bi kitabikum, in kuntum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 Mauanum Aleih Bifatinin, Illa Manhuu Salal Jhaim, Waa Minnaa Illa Lehuu Mqamun Maalum, Waa Innalah Nahnuu Saafun, Waa Innalah Nahnuu Al Musbihun.